أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم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 قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لم جاءهم هذا سحر مبين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 الله لا يهذن القوم الظالمين، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا افْتِرَاقٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْرِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَمُبَشِّرًا الْمُحْسِنِينَ إِنَّ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 ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله وثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني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 قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوك ولي وفّيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعت بها فاليوم تُجْزَون عذاباً بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ وَبِمَا كُنْتُمْ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 تجاهلوا فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا قالوا هذا عرض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم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 وَاجْعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد اهلكنا ما حولنكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهه بل ضلوا عنهم وذلك افهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من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 باعث موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيب داعي الله يا قومنا أجيب داعي الله وآمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم عذاب أليم، ومن لا يجبداعي الله، ومن لا يجبداعي الله، فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، وليس له من دونه أولياء، هؤلاءك في ضلال مبين.